أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهداه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله طلبة العلم إن من نعم الله العظيمة على عباده أن يسر لهم سبل تحصيل العلم النافع الذي أمر ربنا بتحصيله وحث عباده على نيله قال الله جل في علا مرقبا في تحصيل العلم النافع وطلبه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله عز وجل مبينا مرتبة طلاب العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة والله جل فعلا بين أيضا الفارق العظيم بين طالب علم وجاهل قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فما تراه من نعم الله عليك أيها الطالب أن يسر إليك سبل تحصيل العلم بدورة علمية أو بدروس علمية أو لقئة لأهل العلم فقد كان سلفنا يتعبون تعبا بالغا ومشقة عظيمة يرحلون المسافات الطويلة من أجل طلب العلم سنة سلفية أثارية رحل جابر في طلب حديث واحد مسيرة الشهر وهكذا أيضا نبي الله موسى رحل لأجل طلب العلم من أجل أن يأخذ هذا العلم من الخاضر وهكذا أيضا سلفنا كانوا يرحلون لطلب العلم المسافات العظيمة أبو إسحاق الشيرازي فقيه الشافعية كان يرحل في طلب العلم وكان لا يكاد يجد ما يستر به عوراته، فينقطع في بعض الأحيان ويلتمسه طلاب العلم فيجد فيجدوه على ثوب لا يكاد يستره فيعطونه ثوبا ويواصل معهم الرحلة وهكذا محمد ابن جرير الطبريب كان قد انقطعت عنه نفقة أبيه في الرحلة في طلب العلم فباع كم قميصه وهكذا أيضا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة باع سقف البيت من أجل طلب العلم وهكذا شعباء ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عاش فقيرا كان ينفق عليه إخوانه لا يمتلك من حطام هذه الدنيا إلا دار وحمار إذا غضب على آبان ابن أبي عياش قال داري وحماري في المساكين صدقه إذا لم يكن آبان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرحلون المسافات البعيدة يفارقون الأوطان والأهل والأحباب من أجل هذا العلم الشريف النقي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما تذكرون، فالعلم الصحيح الذي تسعد به أيها الطالب هو كتاب ربنا وسنة نبينا على ما كان عليه سلفنا أما الآراء فليست علما وأما الفلسفة فليست علما وأما كلام أهل الكلام فليس علما وأما الرؤى والمنامات والمكاشفات ليست علما، وأما حدثتني جدتي عن عمتي ليست علما، وأما ما يراه الشيعة في أئمة ليس علما، إذ يرون أن للأئمة منزلة لم يبلغها نبي مرسل. ولا ملك مقرب العلم هو كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطالب العلم ينبغي أن يحرص على تحصيل العلم وقته كله وإذا ما تيسر أنهي الله أولاك مجيء شيخ من أهل العلم فينبغي أن تبادر وتعاجل وعجلت إليك ربي لترضى تسابق في تحصيل العلم وتسارع فإن فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونه وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون فطالب العلم ينبغي أن يعاجل في الطلب ويغتنم فرص الخير وكذلك أيضا ينبغي أن يقدم العلم على كل شيء ويجعل كل شيء تابع للعلم إذا أراد أن يكون طالب علم بحق أن تعطي العلم كلك فيعطيك بعض وطلب العلم ليس موسميا إنما هو من المحبرة إلى المقبرة فعليك يا طالب العلم أن تعقد العزم الصادق على تحصيل العلم النافع تبتغي به وجه الله ألا لله الدين الخالص من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا عليك أيضا أن تبتدئ بصغار العلم قبل كباره فعلماء السنة وأشياخ السنة يربون طلابهم على تعصيل العلم صغارا قبل أن يعمد إلى الكتب الكبار المنهجية في التحصيل تقتضي أن تبتدي بالمتون الصغيرة قبل الكبيرة وأولى ما تعنا به علم اعتقاد السلف، معتقد أهل الحديث والآثر، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلفيين، أول ما تعتني به، إذ لا قوام لعلم لا يقوم على عقيدة صحيحة، لأجل ذا أمر ربنا بأن نتعلم المعتقد الصحيح، فاعلم أنه لا إله إلا الله يجب أن تتعلم المعتقد الصحيح إذ لا تصح عباده إلا بوفق معتقد أهل السنة والجماعة عليك يا طالب العلم أيضا أن تتصبر في الطلب ولا تكون كأبي شبر تريد أن تكون رأسا بين عشية وضحاها تريد أن يشار إليك بالبنان ويفسح إليك أو لك في المجالس لا هذه نية فاسدة ينبغي أن تصحح النية والقاصد أنك تريد بطلب العلم وجه الله وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك وعن من ولاك الله أمرهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولتعلم أيها الطالب خبر الثلاثة الذين أولوا من تسعر بهم النار يوم القيامة ذاك الذي قال قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك القرآن وعلمت فقال الله إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وطلبت العلم ليقال عالم خذوه فتأخذه الملائكة على وجهه فتلقيه في النار حذاري حذاري أن تطلب العلم رياءً سمعة أن تطلب العلم رياسة زعامة إياك لن تسعد به لن تفرح به لن تأنس به إنما ينبغي عليك أن تخلص لله وأن تعتمد في تحصيل العلم النافع أنك تتبعه بعمل صالح يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون عليكم أن تتبّع العلم العمل فصحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يجاوزوا العشر آيات حتى يتعلموا ما فيهن ويعملوا بهن فأخذوا العلم والعمل والقرآن حجة لك أو عليك فيأطالب العلم أشفق أشفق على نفسك لا يكون هذه لا تكون هذه النعم العظيمة وبالا عليك وعلى أمتك بل ينبغي أن تفرح بأن الله حبب إلى قلبك طالب العلم فكم من منصرف عن وكم من مشغول عنه، وكم من معرض عنه، أنت أكرمك ربك، أن حبب إلى قلبك، طلب العلم النافع فباخن باخن، طالب العلم ينبغي أن تتحلى بالأدب مع ربك جل في علا، وتعلم أن طلب العلم طريق موصل إلى رضوان الله رب العالمين، وعليك أيضا أن تحرص في طلب العلم النافع أن تتوخى الأدب مع النفس والأدب مع الشيخ والأدب مع زميلك في الطلب فعلم بلا آدب شجرة لا ورق فيها لا ثمرة فيها إنما تراه اليوم في كثير من أحوالي طلبة العلم فوأسفا ووغوثا طالب علم درس كثيرا ولربما حصل شيئا لكن آدابه منفرا وأخلاقه منفرا فحذاري طالب العلم إن الأدب ثمرت ما تطلب من العلم فينبغي أن تتخلق مع شيخك بأدب عالي وبسمت وافر فقد كان سلفك رضوان الله عليهم لا يبرأ قلم في مجلس العلم ولا يتكلم بكلمة في مجلس العلم يجلسون وكأنه وكأنه على رؤوسهم الطير وهم آلاف مؤلفة لقد كان الشافعي لا يجتر أن يشرب لا يجتر أن يشرب الماء ومالك ينظر إلي وهكذا كان ربما يتصفح الورق تصفحا رفيقا كي لا يشوش أو كي كي لا ينتبه إليه مالك عليك طالب العلم أن تعلم أن الأدب شأنه عظيم فأم مالك ابن أناس تكور له الإمامة وهو غلام وتقول إذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه الأدب السمت الخلق الآداب الرفيعة والأخلاق العالية هي زادك في قبول دعوتك هي زادك في قبول نصحك هي زادك في قبول نتاجك أما أن تأخذ العلم وأخلاقك كما قد قيل سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي أنت نفسك لن تنعم به ستضيق من أخلاقك وتنفر منك نفسك التي بين جنبيك فسيء الخلق حتى إذا مر بالطريق نبحت عليه الكلاب شعرت بهذا يا أخي؟ ما شعرت؟ نعم يضيق منه نفسه ويضيق منه الخلق بل حتى الدواب ربما تخاصمه فعليك يا طالب العلم أن تتحلى بالأدب الجميل وكذلك أيضا تخاطب شيخك بالأدب الجميل وإذا دعوته بكنيته فذا أدب طيب أو تقول يا شيخنا يا معلمنا يا أبا فلان لأن الكنية تشريف وهكذا لا تقطع كلامه حتى ينتهي ولا تعترض حديثه حتى يفرغ منه وإذا ما رأيت وهما أو رأيت سبق لسان أو غفلة فإن في تنبيهك ينبغي أن تسلك الآداب وأن تعرضه عرض المسترشد هذه آداب فاتت أقوام كثيرون فأساءوا إلى الدعوة وأشانوا المنهج السلفي الناقي فعليك يا طالب العلم أيضا أن تتحقق بالعلم فتأخذ بزمام مسائله وقواعده ودوابطه كي تخرج طالب مؤصلا أما أن تأخذ نتفاً منها هنا ونتفاً منها هنا ونتفاً منها هنا ثم تزعم بعده ثم تزعم بعد أنك طالب علم فلا بل أنت تعتبر مثقفا التأصيل يحتاج منك أن تجلس إلى عالم سنة راسخ بالعلم وأن ترحل إليه فإذا لم يتيسر داء فالأمثل الأمثل من أشياخ السنة في بلده وعليك أن تحمد الله أن هيأ لك من يوصل إليك العلم ويسهل لك سبل تحصيله وعليك أيضاً أن لا تكن مجرد كاتباً تكتب الفائدة دون فهم تكتب المعلومة دون إدراك وهكذا تجلس في حلقة العلم شارد الذهن عليك أن تعتقد أو عليك أن تلزم العلم بحق وتجري فكرك وخواطرك في تحصيل هذا العلم العظيم فتكرر مسائلا وتضبط أصوله وتذاكر مع زملائك فحياة العلم مذاكرة وآفة العلم, وآفة العلم النسيان فعليك يا طالب العلم أيضا أن تراجع ما قد أخذت من العلم فالعلم ما أسهل ما يضيع إذا لم تذاكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي موسى الأشعاري أبو موسى الأشعري مسمو ومسمو وما اسمه قم لا تدري أخوكم لا يدري أبو موسى الأشعري ما ومسمو وما اسمه آبيه أفيكم أحد يدري فليقل ها أنا ذا قم عبد الله بن قيس أجبت وأصبت ففي حديث أبي, أبي, أبي موسى الأشعار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفضل تعهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلت من الإبل في عقولها مع أن القرآن قد يسر الله ذكره ولقد يسرنا القرآنه للذكر فهل من مذكر فعليك يا طالب العلم أن تكثر مذاكرة العلم والمراجعة مع زملائك مع أهل بيتك مع زوجاتك قد كان سلفنا يراجع ربما في الأرض البيداء يكرر مسائل العلم ويراجع مع جارياته حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان ولقد صاحبنا شيخنا أبا عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي فكان كثير المذاكر للعلم حال صحته وحال مرضه يذاكر العلم أبدا إذا رأك في الطريق قال سأسألك وهكذا أيضا في الدرس يذاكر مع طلابه وكأنهم زملاء وهكذا في بيته يذاكر العلم مع أهل بيته فتشعر بأن هذا العالم علمه حي ليس بعيدا ليس في قائن بعيد معلوماته حية نشيطة فعليك يا طالب العلم أن تذاكر إذا ما فرغ الشيخ من درسه ذاكر زملائك راجع مع أهل بيتك علم من يجهل المشألة كي تكون مبلغا لعلم صحيح وليس المراد بالتبليغ هنا تبليغ جماعة التبليغ فهي دعوة ميتة أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إنما أردت بلغوا عني ولو آية فيا طالب العلم عليك أن تجد في طلب العلم دعاك القيل والقال انظروا في أصحاب القيل والقال خرج منهم عالمون أجيبوا خرج منهم طالب علم قوي أجيبوا فالقيل والقال بلى وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال قال الحميدي لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي فعليك أن تنصرف عن القيل والقال وأن تنصرف عن إضاعة الوقت فالوقت هو الحياة قال ابن هبيرا الوزير العادل والوقت أولى ما اعتنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع قد كان بعضهم لا يضيع دقيقة من وقته استوقف بعضهم سفيان الثوري فقال إن النهار يعمل عملا وانصراف ليس عندهم أوقات لأهل البطالة وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله طالب العلم شحيح بوقته وقتك سيكون لأمة الإسلام كلها ينتظرك التأليف وينتظرك التصنيف وينت وتنتظرك الدعوة العظيمة، تنتظرك المنابر، تنتظرك مواجهة أهل البدع لأشراط، ينتظرك جهاد قوي، فعليك أن تغتنم هذه الأوقات، أما أن تعطي ذا وقت وذا وقت وذاك وقت متى ستصير طالب علم؟ أخبرني. متى ستصير طالب علم قل لي ولذلك ينبغي أن تعزم على اغتنام الأوقات كلها وعليك أيضا أن تسير وفق منهجيات طيبة في الطلب لعل الشيخ إبراهيم إن شاء الله يرشدك إلى ذا إنني لا أرجو من الله البر الكريم أن يفتح على كل طالب علم اللهم افتح على طلاب العلم اللهم يسر أمرهم اللهم يسر أمرهم اللهم افتح على طالبات العلم ووفقهن وسددهن اللهم علمنا العلم الصحيح الطيب المبارك وبعد هذا فإننا نرحم بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان على أن نزل إلى بلده وعند أهله فهذا يعد مغنما طيبا مباركا نرحب به ونسأل الله له التوفيق والسداد والإعانة والرشاد ونصيه بطلاب العلم خيرا أن يتوخى معهم الأسلوب السهل. وتسهيل المعلومة ما استطاع لذلك سبيلا فالعلم إذا أخذته سهلا تدرجت في طلبه وإذا كان العلم اكتب فائده كتبنا اكتب فائدة كتبنا اكتب كتبنا وهكذا فيخرج الطالب قد كتب كثيرا لكنه لم يدرك إلا نزرا يسيرا لقد أطلع طالب شيخنا أبا عبد الرحمن في حول كتاب يدرسه طالب معنا كتاب الرائد في علم الفرائض فرأى الشيخ على جنبات الأسطر فوائد فوائد فوائد حتى أسطر الكتاب نفسها لا تكاد ترى بسبب الفوائد فرم الشيخ بالكتاب وقال ما هذا ترفقوا بإخوانكم نعم أوصي إخواننا وزملاءنا المشائخ بأن يترفقوا بطلابهم قم يا محمد دير قم لقد رأيتك حياك الله نعم هذا أخوكم الشيخ محمد دير من عرفه فقد عرفه ومن لم يعرفه فليعرفه الآن قم يا أخانا السؤال كيف أنت ونحوا طيب وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر سل نظامها ايش الشاهد فيه شاهد نحوي وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر سل نظامها سؤال كبير لا لا يجيب عنه إلا الكبار ما في كبار هنا وإن شاء الله أخوكم يقول شواهد كثيرة طيب هات ذهبت كلها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر سل نظامها نعم لقد أخذنا من وقت أخينا الشيخ إبراهيم نسيت؟ طيب جزاك الله وخيري الشيخ محمد الله يحفظكم أخونا محمد موفق أنصح بالاستفادة منه نعم أين عبد المجيد قم ما في شيء اجلس ما أكثر الجالسين نعم أخونا إبراهيم كشيدان <تصفيق> أين هو؟ أه؟ إيش لا. أين نبيل التومي؟ أين؟ قم يا خان نبيل إذا كان موجودا يا إخوة أقيموه ليس موجودا. نعم طيب هذا ذكره ابن إشام في قطر الندى في باب الحال المؤكدة وتضيء في وجه الظلام منيرة فهي حال مؤكدة للإضاءة نعم طيب هذه المذاكرة مع إخواننا وزملائنا ليست مذاكرة شيخ مع طلابه فانتابعوا طيب إلى هنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد الشيخ إبراهيم وأن يسددكم معاشر الأحبة طلاب العلم وأن يسدد كل طالب علم إلى ما يرغب فيه من الخير ونرجو من الله البر الكريم أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا برعايته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا هذا يقول الربيع تلميذ الإمام الشافعي ما اجترأت أن أشرب والشافعي ينظر طيب جزاك الله خيرا طيب تفضل الشيخ إبراهيم تفضلوا وأنا سأستأذن أسلم على الشيخ وأستأذن وجزاكم الله خيراً